118. وَجَعَلَ وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله 119. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.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 112. إنما يتذكر أولو الألباب 113. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم 114. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة 115. الله واسعة 116. إنما يوفي 117. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين 118. وأمرت لأن أكون أولى المسلمين 119. قل إني أعبد خافوا ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لا اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه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 قَوْتَ أَنْ أَعْبُدُهَا وَأَنَا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرِ الْعِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ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 نزلا من السماء ماء فسلكه يا نبي عبد الارض ثم يخرج به زرعا ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفررا ثم يجعله حطاما 119. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب 110. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولا 114. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية 115. تقشعروا منه جلود الذين يخشون ربهم 116. تقشعروا منه جلود هُوَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ يَنجَلُونَ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي تَخِيبُ وَجْهُهُ سُوءُ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ 114. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 115. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. 117. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون 118. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله